فالدال على الحضور نوعان احدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله الثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين انعمت عليهم وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلاله الحضور عنه والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه والأصل في المرجع ان يكون سابقا على الضمير لفظاً ورتبه طيب حضور الله أي أين طيب؟ أي ضمير اليا في أم طيب أما الصلاة الذي نعمت عليه فيتأ نعم والأصله المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتفة مطابقا له لفظا ومعنى مثل ونادى نوح ربه وقد يكون قال الأصل في مرجع الضمير أولا الغائف هو الذي لا بد لهم المرجع المتكلم يحتاج المرجع لا اكتفاء بالحضور المخاطب لا يحتاج الى مرجع اكتفاء بالحضور الغائب هو الذي يحتاج الى مرجع والاصل فيه ان يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى اذن سابقا مطابق والسبق اما باللفظ واما, وإما بالرتبه والمطابقه اما باللفظ واما بالمعنى مثاله ونادى نوح ربه اله بربه تعود على نوح نوح سابق على الضمير لفظا ايش الافضل واضح نوح رب ورتبه لانه فاعل والفاعل مقدم في الرتبه على, الم... على غيره طيب هل هو المطابق لفظا ومعنى لفظا ومعنى لانه أي ضمير ربه ضمير مفرد مذكر والمرجع مفرد مذكر نعم وقد يكون مفهوما من ماده الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى طيب. اعدلوا هو أي المرجع المرجع هو العجل المفهوم كلمة اعدلوا هنا. وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإن ابتلى إبراهيم ربه وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب الطالب وقد يكون مفنوماً يسجُع لفظ العرض مزلف وإذ ابتلى إبراهيم ربه والآخر واجه أنه متقدم لفظ العرض نعم متقدم لفظ العرض يعني مر أي مر جوزميم متقدم لفظ العرض وإذ ابتلى إبراهيم ربه على إبراهيم. وعلى وإبراهيم متقدم. لا. لماذا لا رتبه لأن مثوله بي يكون بعد فاعل. صح. وقد يسلق رتبة لفظ مثاله سعد. عندك عندك. ها كيف؟ اشرح هذا؟ نعم. أخصر أخصر الآن الطالب وفضل الطالب متاخر عن المرجع انا عن الضمير الطالب اللي هو مرجع الضمير متاخر عن الضمير لكن متاخر لفظا لا رتبه لان الطالب فاعل ورسبته ان يتقدم واردع ما هو بارك. ما هو طيب، قد يسبق لفظ الأرض مثل قوله تعالى وإبراهيم و... وإذ ابتلى إبراهيم ربه أول لابد تعرف مرجع الضمير قد يسبق ما هو الذي قد يسبق؟ هل هو ضميم ولا المرجع؟ المرجع، قد يسبق لفظ الأرض مثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه أين وضع إبراهيم؟ أنه متأخر نعم لأن إبراهيم مفعول به ورب فاعل والرتبة أن المفعول به متأخر عن الفاعل هنا قد المفعول به فصار متقدما لفظا لا لا رتبة لأن رتبة يكون بعد الفاعل ثم يا جماعة فهم طيب وقد يتقدم رتبه لا لفظا يتقدم الضمير يعرض عليه الشيء المرتب نعم وقد, وقد يسبق رتبة لا لفظا مثاله حمل كتابه الطالب الان الطالب فاعل طالب فاعل وهو بحسب الترتيب اللفظي متاخر ولا متقدم متاخر وحسب الترتيب المعلوم متقدم يعني كان المفروض ان يقول حمل الطالب كتابه هذا الاصل لكن قال حمل كتابه الطالب فكيف عاد القميل الى متاخر نقول هو متاخر لفظا متقدم رتبة طيب نعم وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولي ابي وواليه كل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك وقد لا يطابق الضمير وقد لا يطابق الضمير معنى المثل ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه فالضمير يعود على الانسان باعتبار اللفظ لأن المدعو نطفه ليس ليس الانسان ليس الإنسان ليس الانس الأول ليس الانس الاول ليس واذا كان المرجع صالحا للمفرد فاذن هذه هذه احوال قد يكون مفهوم السياق مثل ولي ابويه لكل واحد منهم سدس ظ ايش واحد ما في واحد طيب وقد, وقد يكون مفهوم من السعر نصف قوله ولابويه لكل واحد منهما لا صوب الا لكل واحد منهما السدس السدس مما ترك إن كان له ولد فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك ابويه ابو من, من هل سبق لهم ارجع نقرى الآية ليصلكم الله بأولادكم للذكر مثل أضلتين فإن كنا نساء فوقت نتيني فلهن تلث ما ترك وإن كانت واحدة فلا النصر ولي أبوي أبوي, أبوي أبوي من لا, لأ الميت المفهوم من قوله مما ترى وقد لا يطابق الضمير معنا لسوى الانسان الإنسان من سلاله من ثم جعلناه مطفة خلقنا الانسان من سلاث من سلاف مطين ثم جعلناه اي الانسان باعتبار الله ولا باعتبار المعنى نفهم نفهم وقد لا يطابق الضمير معنا نسب قوله واقر خلق الانسان من سلاف مطين ثم جعلناه مطفى اذا قلت مطابق معنا فمعناه ان ادم تحول الى نطفه وصار في بطن الامهات رجع كذلك وهذا الاستقيم إذا جعلناه أي الانسان فعاد إلى اللفظ لا إلى المعنى واضح يا جماعة. طيب واذا كان كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليهما لاحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا نحن الآن إذا كان مرج صالحا للمفرد والجمع جاز عوض الضمير عليه بأحدهما يعني إما جمع وإما المفرق مثاله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله من هذه الشرطية صالح للواحد يعمل صالح يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله يدخله الظماء هذه عادت إلى من باعتبار باعتبار المفرق طيب خالدين فيها أبدا باعتبار الجهر والأمم لفظها مفرق ومعناها جمع قد أحسن الله له عادم رفزان إلى المسرد وهذا يعلم من السياق نعم والأصر اتحاد مربع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القوى ثم مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل هذه مهمة جدا الأصل أن الضمائر مرسوعة واحد وكما ان هذا هو الأصل فهو الأقرب للمعنى لأنك لو جعلت أرض الأول لشيء والثاني لشيء والثالث لشيء لازم من ذلك تشتت الضمائر وصار الكلام الذي يراد ان يكون بينا صار, صار مبهما خفيا فاذا اخرجت ظمائن متعذبه فاحملها على مرجع واحد هذا هو الاصل ولا تشتت المال والنقره هذه الايات قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مظه فاستوى علمه أي النبي صلى الله عليه وعليه وعلى وسلم شديد القوى يعني بذلك شبريل ذو مرة أي ذو هيئة حسنة فاستوى أي كم وهو بالأفق الأعلى يعني الأفق الأعلى معنى شيء مرتفع من الجو وقالوا استوى أي كان على خلقته التي خلق عليها له كم؟ ستمائة جناح، ثم دنا دنا من جبريل، فتدلى جبريل، فكان قاب قوسين او أو أدنى جبريل، فأوحى إلى عبده ما اوحى جبريل إلى عبده لا اله اله هنا لا تكون جبريل. إلا الله نعم ما أوحى أي ما أوحاه جبري أو ما, أوحى أو ما اوحاه الله إلى جبري من العلم من قال إن قوله ثم دنا فتدلى هو يعود على الله عز وجل والذي حملهم على ذلك قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى فراعوا آخر الآية ولم رأوا اولها وشكت الضمائر ولن يوحدوا مزية ولهذا كان الصواب بل المتعين أن يكون الذي جنى فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى إلى إلى رسول عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة مهمة أن الضمائر إذا تتابعت فمرجوها واحد إلا بدليل يصف عنها نعم كل هذه أصول في الطمائل كنتعكم نعم والأصل, والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه مثال الأول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ومثال الثاني وإن تعود نعمة الله لا تحصوها وقد على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه عندها باب hazardous الاصل يعود الضمير على اخر مذكور الا في المتضايحين فيعود على المضاف لأنهم تحدثوا عنه مثال مثال الاول يعني اخر مذكور واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل جعلناه الكتاب ليش لانه اخر مذكور ومثال الثاني انتظرين قوله تعالى وان تعرضوا نعمه الله لا تفسر الضمير عائد على من على ايش على نعمه الله نعمه الله والادعاء على عليها الكنيسه لا تقصوها طيب قوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا هو سماكم هل هو الله والا ابراهيم نعم وجاهدوا في لاحق حق جهادي هو اجتباكم وما جعل لكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا فيها, فيها قوله قول ابن الله لان الحديث هكذا مجرأ وقول عز على إبراهيم لأنه أقرب مذكور، هو يمر يمر بنا في القرآن لكننا لا نقيد ثم ننسى يمر بأشياء يعود الضمير فيها إلى المضاف إليه وأشياء يعود الضمير الى المضاف وهذا ينبغي للإنسان إذا في هذه الأشياء أن يقيدها لئلا ينسى